إذ قال موسى لأهله إني أنستنا نارا آتيكم منها بخبر سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُدْبِرُوا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ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 children ordered theictus, then said, is the Audience talking rounderDo're not seeing the beneficiary oven? left niño أَوْ he would die psycho outlook birthed by He said, I put what you did not put in it, and I came from you with a good man. I found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 ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين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 He مِنْ from Suleiman and he is in the name of the Most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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزته اهلها اذله وكذلك يفعلون وإني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون Allah